وسبحان الله والحمد لله تملعان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو علمين كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاوة وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى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 أخرجه مسلم في أول كتاب الطهارة باب فضل الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث العظيم الذي يقول عنه الإمام النووي أنه أصل من أصول الإسلام وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. اشتمل على الكلام على الصلاة وعلى الصدقة. والصبر والعمل بالقرآن وفيه ايضا تقرير عقيدة اهل السنة والجماعة في اثبات الوزن والميزان يوم القيامة ونص على ذلك اهل السنة في عقائدهم ومن ذلك قول الامام احمد والايمان بالميزان يوم القيامة كما جاء في الحديث يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناحة بعوضة الوزن انت بتتوزن عملك ايضا يوزن الوزن بيكون ميزان حقيقي وكفة الميزان لو وضعت فيها السماوات والارض وما فيها لو وسعتها يعني كفة الميزان دي شيء عظيم جدا كبير جدا شاسع جدا فالحديث بيبين انه الأعمال توزن يوم القيام تعالوا ننظر في شرح هذا الحديث شرحا مجملا وننظر في مفردات الحديث التي تحتاج إلى بيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور لو قلنا الطهور بفتح الطاء يبقى اسم لما يتطهر به لو قلنا الطهور يبقى فعل الطهارة يعني لو قلنا الطهور النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور يبقى المية اللي أنت بها اسمها طهور بفتح الط لو قلت الطهور يبقى معناها الطهارة فعل الطهارة إن أنت بتتطهر الآن يبقى لو بالفتح يبقى معناها الشيء اللي أنت بتتطهر به كالماء لو بالضم يبقى معناها الطهارة المصدر والطهارة معناها التنزه عن الدنس سواء كان حسي أو معنوي. أخذوا بالكم الكلام ده علشان خاطر هنقرر من دلوقتي مجموعة من القواعد الطربوية خاصة بهذا الحديث. الطهور شطر كلمة شطر يعني نصف الطهور شطر الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان بينا معنى الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور كلمة نور خدوا بالكم عشان الحديث جاب حاجتين قال الصلاة نور وقال الصبر ضياء الاثنين بيتكلم على ضوء نور وإضاءة الفرق ما بينهم النور هو الضوء الذي لا حرارة فيه أما الضياء فإنه نوع من الحرارة والإحراق عشان كده ربنا قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس صراجا وعبر عن الشمس بالضياء مش الشمس ضياء قالوا لأن هي المصدر فيها إحراق وإشراق إنما الأمر قال نور لأنه ثابت علميا إن ضوء الأمر ده هو انعكاس لضوء الشمس عليه فبيبقى ايه نور من غير حرارة الضياء نور وحرارة تمام البرهان يعني ايه كلمة برهان بقى عشان غالبنا بيفهم الحديث ده غلط يعني ايه يعني ايه انها لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان والصدقة برهان يعني ايه الصدقة برهان دليل صح كله فاهم انا دليل برهان اصلها الشعاع الذي يلي وجه الشمس محدش عارف كيف حس اه كله بيقول ايه والصدقة برهان اي صدقة دليل صدقة برهان برهان معناها ايه شعاع الشمس الشعاع الذي يلي وجه الشمس والصبر معناه في اللغة الحبس والمنع قال في اخر الحديث صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو يعني يغدو يعني يسعى ويطلق على السير اول النهار عكسه بها السير اخر النهار يسموه ايه الرواح وهو يعني الغدو ان تمشي ما بين الفجر الى طلوع الشمس ده اسمو ايه الغدو بالغدو والاصال بالغدو أنهي وقت بعد ما تصلي الفجر الوقت ده الغيط شروع الشمس اسمه الغدو أما الرواح فيكون السير آخر النهار كل الناس يغدو فبائع نفسه أي أن هذا الإنسان الذي يبيع نفسه ويذهبها ويذهقها فبائع نفسه فمعتقها اي منجيها من العذاب او مبقها اي مهلكها ده الشرح الاجمالي تعالوا نطلع الفوائد اول كلمة في هذا الحديث الطهور بضم الطاء يعني الطهارة الطهور شطر الايمان نصف الايمان يعني ايه الطهور شطر الايمان اولا يعني طهور اصلا احنا قلنا الايه في اللغة معناها تنزه طب معناه في الشرع ايه دي في القرآن معنى الطهارة جاء بسبعة معاني سبعة معاني الطهارة جاءت في القرآن بسبعة معاني تعالوا نشوف الآيات ونشوف المعاني ربنا يقول وطهر بيتي للطائفين يقول في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يعني المعنى ده الطهارة معناها هنا الطهارة من الشر طهر بيتي مش معناها انه اكنس البيت ونضف البيت مش ده المعنى الاساسي المعنى الاساسي طهرها من الليه من الشركيات لما يقول في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة اي مطهرة من الشركيات يبقى اول معنى ايه الطهر والتنزه من الشرك اثنين الطهر جد بمعنى التنزه من الريبة من الشكوك من الشبهات ربنا يقول ايه ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم انتم لا تعلمون ويقول واذا سألتموهن متاعا لو سألتم امهات المؤمنين عن شيء من امور الدين فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن اي ادعى عن انتفاء الريبة نبعد عن قيل وقال وبيكلمها ليه وقال ايه وعمل ايه يبقى نبعد عن ذلك يبقى المعنى الثاني او المعنى معنى ايه الطهارة من الشرك التاني التهارة من الريبة الثالث بمعنى الحل بمعنى ايه الحل لما سيدنا